السلام عليكم بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحمن الرحمن ونعوذ بالله تعالى من شهور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا أنه يهدي لو فلا مضد له ومن يضي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله محته لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ورسادنا ورائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَاللَّهُمَّ لَعِمَّ لَنَا إِلَّا مَعَى النَّمْكَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيبِ أما بعد إخوتي في الله بعد قائد ثاني من قصص القرآن الكريم هذا إخوتي في الله معموان درس يوم السبت وقبل أن نبدأ إخوتي في الله بعد درس اليوم ألا وهو قصة الاستخلاف راك الله عز وجل لآدم عليه السلام يابد أن نذكر أرسنا بما ذكرناه في النقاب الماضي كنا إخوتي بالله بأن القصص القرآني هو من أحسن القصص أو هو أحسن القصص وأصدق القصص السؤال الآخر لماذا قصص القرآن؟ احسن القصص واصدق القصص ها مين بيذكر معنى الدرس الماضي استمعوا لي يا نعم لا اقول ده امرين كل ده يخبر ان القصص القراني المستنبط القصص تمالا لانه من عند الله عز وجل يبقى ده الامر الاول ليه هو القصص واصدق القصص لانهم باذن الله لا عز وجل الامر الثاني لانه جاء موافقا للواقع يعني واحد دلوقتي الاب بيكتب لك قصه والراجل بيقول لك ده كانت قصه ايه قصة؟ بيجيب عن شخصياته وحاجات من عنده حتى لما بيكتبوا عن شخصيات بالفه وتلاقي بعد ما تديك اللي قصص ورايح يقول لك صاحب القصه راح عليه قضيه ليه نحتاج ان احنا عندي حركه دراميه ونعمل طيب الأمر الثاني خواهي بلاعظاً قلنا إن القصص القرآني باعتبار الأشخاص الذين وضعت معهم الأحداث ينقصب إلى ثلاثة أفساد قصص القرآني بالنسبة إلى الأشخاص يوضعت معهم الأحداث ينقصب إلى ثلاثة أفساد هل داعوا؟ وين خطونا؟ نعم نعم, نعم. نعم. قصص الاستدلال نعم تمام زي وراخير القصص بقى يقسم الى نسبه الاشخاص اللي يتناول ثلاثه ومو الامر قصص يتعلق بالانبياء عليهم السلام وما حدث لهم مع من المدثين الامر الثاني في هنا قصص بيتحدث عن ما وقع بالامم السابقه زي قصه البقره قصه اصحاب الكهف دي امور بتحكوا مع انبياء وقد وقعت في القران الكريم وهناك قصص اخوات الهلال وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وقت نزول القران ولاهميهيه ذكرها الله عز وجل لنا في القران الكريم زي قصه الايه حادثه الايف حادثه ثلاثه الذين وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها المره تبارك وتعالى في القران الكريم المهم ما الهدف تحكي قصص وحكاوي قلوا الله نجيب الأولاد ونوعد لنا لا في هدف من هدف من درسي درس اليوم من درسي الزبت ناعم درسي الله بس رباً إيه السبب, السبب من نور؟ شواله نوعد عن ننطسي نوزينا لله ولا نوعد نحكي لنا لا لن نتجمع مع قصص لماذا؟ ايه ايه. لماذا إخوة لأن المولى طبعا متعالي فكر السبب في قرآن الكريم فقال لقد كان في قصصهم عبرة لأوليها الباب العقول فإذا تقع القصة اللي يجب أن تستفيد منها فوربه ما نقراش بالقوان الكريم إلا لفائدة لازم تعرف إيه الفائدة من إيه؟ من هذه القصة لو قد تعرف هذه الفائدة من هذه القوانة ده اللي نحن شاء الله في الدروس الذي يهي بيهي لأيه أنا مريخ قلنا كل من الدروس المستفادة شوف فرق من الهدف لهدف الدراس للقص القواني والدروس المستفادة من القصص القواني ما قلنا يا كل القصة حدودها هندخل منها فوائد لكن القصص القرآن بصفة عامة كله له فائدة بنخلق منه فوائد القصص بصفة عامة فكل أخوة من الفوائد أو ترسل مستفادة أن الله عز وجل يمهد للظالم دي أمور من القصص القرآن طيب ربنا كمهن للظالم لماذا؟ لسببين؟ يا رب أمر الأول إخوتي في الله ليتوب إلى الله عز وجل عشان يرجع لربنا تبارك وتعالى الأمر الثاني ليزداد طيانا فوق طيان حتى إذا أخذ المورة تبارك وتعالى لم يفليت والله لا ينري للظالم حتى إذا أخذه لم يفليت إبادة باللدة إيه؟ لما نسوا ما دكتوه إيه فتحنا عليك أرواف كل شيء كل حتى إذا فرقوا بما أوهدوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع لأجر القوم الذين ظلموا والحمل لله رب العالمين أيضاً يا إخوة دي الله قلنا إني بالدروس المستفادة إن العقوبة العقوبة فأنا تقسم لقسمين عقوبة شرعية وعقوبة قدرية العقوبة الشرعية اللي هي زي إيه؟ الحدود واحد زي ما بيقوم عليه الحاجة صارت بيقوم عليه الحاجة دا العقوبة إيه؟ شرعية حتى لها وفي عقوبه قدريه ايه العقوبه القدريه زلازل بركان ربنا يغسل به الارض دي عقوب اسمها عقوبه ايه عقوبه قدريه قلنا يا إخوتي في الله ان العقوبه القدريه يعني من اصعب الامور ليه من اصعب الامور لسببين السبب الاول دخول ان الله قلنا انها لا يعلم مدى أو متى تقع إلا المولى عن سواجاتك شوف لما رب ننزل عقوبة قادرية بزلزال حتى شعر ربنا تعرفوا الذي يعلم مدى أقعد الأمر الأمر الخطير فلي إخوة أنها تعم الصالح والضالح تنزل عقوبة قادرية وتفض منه؟ يعني زلزال بفرق وتفض بيت الشيخ ده ممكن الشيخ يبدأ به الأول لكي يشوفوا المنكر ولم يتغيروا لهذا المنكر. يبقى أخوانا نهت عم الجميع وزلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال فتح اليوم من الردم يأتوني وما يكون هكذا. قال له حالا في السلام والإنهاء. فقال سيدة الصالحون. قال نعم إذا كثر الخلق. شوف الخلق وفتهم ربنا يوم لك ليه طيب. عاما نخبر بلاك. شرعية؟ ربنا بيذكرها في القصص القرآن. هل نحن ملزمون بهذه الأحكام الشرعية؟ ولا غير ملزمون؟ هم؟ فتح لازم لزادة عرش عشان باها. كل درس عباد نراجح. نحن نقوله في الدرس الباب. ها؟ السبب ايه؟ نعم اعمام زبودة خير. كمال بلتا سيوح على ذاتها لا يقول في <تصفيق> شرعان أولا في شرعان أولا إذا نعم قلنا يا إخوة إذا أقول لكم إن الأحكام التي ذكر الله عبد سعودين للقصص القرآية طارة تأتي موافقة في وفقة للمرآة اللي إمامة أو الشرع تأتي فهذه نعملين نفد يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم مخصية كما كتب على الذين من قبلكم كما كنت بعدين من سيدنا يبراهيم عليه السلام. عندما جاء إلى مصر ودخل سوشته سارة إلى النمرود أو بحاكم مصر. فأرد أن يزد بها وأرد عن نفسها فقام يصلي لله عند قاربته. فوضى الله قام يصلي. ده مش موحي بشريعة. قلت إذا جاء في شريعة من ما يخالف. نقبلنا نرده. لا نقبلنا. يبقى نرى شرع من قبلنا شرع لنا. لكن ورد في شرعنا ما له خالفه وضربني أمسينا سيدي يوسف لما دخلت إخواته عليه ماذا فعل؟ وقال له سجدك، هل يبز الناس الناحي؟ نفقا لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه؟ سيدي يوسف عندما أخذت أخوه في شريعة يعقوب عليه السلام أن الرجل لو سرق ويمسقه وهو سارق يتخدم عكاة واحد يصنع منك معزة ونتمسكته، تخدمه هو المعزة يبقى عبد هل ده في شريعتنا لا في شريعتنا اذا سرق بلد اتساب تطبع ليه يبقى جه في شريعتنا ميوحد طب اذا لم لم ياتي لم ولم يخالف فلا يجتهد اقرب لل ليه للشرع بلا ازمه خلاص يا اخويا درس اليوم مش يتعلق بقصه الاستدلال ابدا يا جماعه اقدر ليه درس اليوم ده بده نعلم امر واضح هناك عالمين عالم غنبي وعالم شهادة عالم الشهادة ده اللي أنا بدركه بالحوارس شوفوا بعين؟ الميسوبيدي؟ اسم عبودة؟ الإنسان يتذوبكم؟ ده اسمه عالم ايه؟ عالم شهادة طيب عالم غنبي كل ما غاب عن حوارس هو أمر الأخضر دي اللي أعطي جئني من فطور قد حدث في الزمن الماضي أن الأكل موزود في كيف نتعامل القصص وكيف نتعامل مع قصص القرآن وكيف نتعامل مع كل أمور إختي أن كل ما طاب عني أنا بأكل علم إلى الله تبارك وتعالى وذلك المولى عز وجل قال ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم لحنا نتكلم عن قصص سيد آدم وخصة الاستخلال. أنت كنت موجود؟ فمن من المشأة كان موجود وقت خلق هذا؟ خيب يا أخوة دي انفع أنا آتي بكلام عندي؟ لا. لازم نلتزم به، نلتزم بما ورد في النص. يقول الكريم، ده هو السود. ده العامل نحن ممكن أن نلتزم به. إخوتي في الله، لم يأتي سفيه مثلا، يقول إذن الإنسان أصل غير. شوف الكلام ينفع على مسلم وصدق هذا الكلام يا أخوان أدروك في نصريت داروين في مسبلة التاليخ في السنين في المسبلة وإلى الآن نازلت يدرس والله يا أخو كان معنا مدرس في الأزهر كان يدرس في كان مغتنع اغتناع تام بهذه النظرين. وإن الإنسان مصر كان مصره قدرت. شوف المدرس هذا بالأسرق. أخوانا دائماً، لماذا أنا تصليح كلام الله تبارك وتعالى هو صريح. إبقى هذه الأفضل الأمور لا نعلم لله إيه؟ إلا من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا قدت لك، النظرين تضلوا بشور ارتقائي في مزامة التاريخ من سنين. رميا في الناس. سبحان الله اللي أمر يوى هذا هو والطبع البعض ما أول ما ظهره كل ما أبقوا بها لكن الآن تنظر مسجد الأمر ينظر يستطابع الأمر وانتهى هذا لذلك هو إبقى لا سألنا تعلم القصص القرآن أو أمور فهات إلا من خلال الأمور التي أخبرنا الله وعسوه الله به لفظة آدم عليه السلام ذكرت في القرآن الكريم في 25 موتا ولذلك كان موضع 25 موضع في صور هذه العظام مائده الاعراض باط والكتف والاستراب ومري واسي الصور دي بتخص ادم الانسان المولى تبارك وتعالى ذكر متى خلق ادم كيف خلق ادم وما المخلوق والصوره التي خلق عليها لكل صور اقوال وضع المولى على سبيل وإذ قال ربك للملائكة إنتي جاعل في الأرض خليفة يجي ربنا تعالى وإذ قال ربك أي أخر؟ وإذ قال ربك للملائكة خالق بشراً من صلصال من حمى مزنون إبقى الآية هو ربنا بأخبر أنه خالق الأرض خليفة والآية الثانية ربنا سوف يخلق بشراً طيب الآية عندما نجي في الأول ليه ما في في هذه هاي وان قال مربوطه عشان بس يا تعرف الفرق اللي في ناس يا تتلاعب بالقران الكريم في النصوص ايه الفرق يا بين اذ واذا انظر في المجد ايه الفرق بين اذ واذا اذ اخوتي في الله تكون لي وإذا للمستقبل أو الحاضر طب إهل لنا وإذ قال ربك أمر ماضي فنخلنا دينا أن أعيز أن أصل الأمر معلوم لكي يفيده المجل طولة الله تعالى ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله دوابا رحيما ممكن يا إخوة يأتيوها عادي. يقول والله إخواننا إحنا يجوز أننا أروح لقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول له يا رسول الله استغفر لي وأننا نتصروا. ولو أنهم الضلم وأنتصروا عما تزوروا سيئات نروح لقبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لي يجوز أن تنظر كلمة واين. إد للماضي. ليه هل تقلق؟ نعم، هل تقلق؟ هل تقلق؟ تقول أيها الأخوة، ترسل حليمة، وقفتلت مدد هذا من الأمور التي تستغفر Təy. سافرت. استخلفوا عشان انا مريض. استخلفوا عشان انا موت. او هموت بعد ما موت مثل. قلت خلفتي بعد ما موت. يبقى ده بالنسبة للمين? بالنسبة للبشر. المعنى الاستخلاف? ده عن ايه? او عن عدم عدم او اه اه او عن سفر. وهذه اخوة انا ورد بين السنة. ورد بين الكريم. سيدنا موسى عليه السلام. ما لقى لأخيه هارود اخلثني في قولي اخلثني في قولي ليه؟ لأن سيد النبي صلى الله عليه وسلم سيسترد لقاء رفضي على مش موجود فأنت مخلف من بعد ونبي الله عليه السلام إخوتي فلاكما في, في صحيب خالي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في عزوى استخلف عليًا نبي طالب رضي الله عنه على أهله وماله لدرجة أنه رحمه عن نبي طالب فأمس ما خلف النبي عليًا إلا لأنه يستفقده دفينه حي يفعله هو النبي أنه هو وعن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كذا كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحالة أرغى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبيا بعد إذن السيد الموت استخلف إن المرسل استخلف علينا بقالي من الله يضعه عنه أيضا وفي البخاريه اخوة بفلاك نعمر الموسى قام عندما طعمه عبد الله عمر قال فدخل عليه الناس قلوا استخلف يقول مين؟ لعمر، لماذا استخلف؟ لأن أرشق على موقع، ما قالوا هذا لعمر إلا بعد أن أعرفه أن عمر هو بس عقيل رأس الأول عليهم، سوف يرحق وابلي ربار بها لأستخلف لأجل إن أنهم سروا مرساهم طيب، النوع الثاني يا إخوة. النوع الثاني من الاستخلاف، إخوة الإخلاف يا ربي لأتبرع وتعالى أن يكون اختبار وامتحان وتشريف شوف تستخدم واحد ايه؟ اختباراً له تشريفاً له بيجي مثلاً دكتور في الجامعة في مثلاً في, في الطيب وطالب مثلاً في الامتياس بيجي طبعاً الدكتور مثلاً في والدي يقول له وغفران اكشف على ايه؟ مش عارفه قول انت تماما واستخلفوا المال ده اختبار لا ام ممكن يستخلفوا تشريفا لا تقول عشان بير وده مكان ده وصل الى مرحله ان مش انا تجيب لي في بنعمل عمليه قولون وانا الدكتور بيقول مش هتدخل خلاص يبقى يبقى ده, ده في له نوع ايه نوع ثاني واقع القولون في قولون الحرق لما لقيته كده قاعد في الارض اعرفيني هذا الآن. استخلاف ده. هو الذي تميز به الانسان عن غير. شوف الانض الوحيد اللي تتميزت بها عن كل البشر. بفضوع ليه? استخلاف. وايه لأخوان اهل? ايه اللي بميزت انت عن الحرارات ما زالت? ايه بميز لها الحواتف? انا ما تكلمش اقول ان العاقل طب العقل اسمه باذن الله ايه المراد بالعقل مراد بالعقل ان يميز الانسان بين النافع والضار بالعقل يميز بين انفعه وضر طب لما بنجي نقول ان الطبيب مييزنا عن الحوارات بالعقل واحد تعالى قال لي بدي اتغدى عن غدا انت طلعت واحد تبيسك الغدا الثاني بسك تخاف كده حيوان بعد ما واحط له اكل لا يقترب منه ده ساعات بتفعل امور يعني ال ال الحيوان ده ممكن يعمل ولا زائد ايه يا اخو مثلا ايه تقولك تقولك وده خطا لماذا دي حاله خطا في التكاثر الخطره فيه فيها التطوير الاولي او افاضه بعدها طب الانسان ده, ده, ده هو عدى ناخد بالاسبق مش على شهوه حيوانيه ده زمن الحيوانات دي ايه ثاني ده ليه دول ان هو العقل عشان يبقى عارف وظايفنا يا اخوانا لو ماشيين زي النمل النظام بتاع النمل ده احنا والله بيبقى يعني ما فيش حد زينا. لو نبقى مثلا ماشيين زي النحل ده ما يبقاش لي حد زينا ده الانسان عارف ان المخدره بتنهار وبتضلم ومعانا قياس وبتناوله بيج نفسه ربنا بيزدع العقلاء الحوالي ما فيش حاجة بالطرن ويبعش على حياته. لا عرفتين حقا. خلاص؟ طيب، أيضا نغرد في الان؟ بالنسبة للكلام. والكلام دي والله ربنا بيزد فيه. ربنا مقول لأمم الأمم يتكلم. ولها لغة. ورب الأخبار مع سيدنا سليمان. إن ربنا أخبار يجيب ودهو المسأل يقول له أحقق بها لك تحقف لهم. هذا وعندما سنع النملة يتنصح بلاتك ده ده انت ممكن تقول انت في مصيبة متماش حتى زي المملة شايف الناس رايح عن المهالة وانت حتى تحدين مش عايز تحرصره يا اخوانا متكلم واني داري الصحيح مستمي يا اخوة من حديث عمر ميجودة او دي اللي جبل النبي صلى الله عليه وسلم انت القروض اقامت حد الزين شوف قلت زي مع كل ده زبزجها عرفتك فأشار إلى قروض فيجتمعوا حقوقهم في الحفرة ورجعوهم بالحجاق إلى ألمان. ولما يجيش انت الراجب فأقول لله كما شفت كذا وكذا. يعني حيوانات تقولش الله ربنا ميزنا عن الحوام بالعاق ولا في الكلام لا. بيزك عن غيرك بماذا؟ استخلاف له. بهذا ليه؟ بهذا ما. ولما فينا ميزك الميزك هذا هو عز وجل ايه؟ ميزك المولى التبالي والعالمين. طيب يا اخوالي السلف الصالح تفسير الآية ويقارب الملائجة بيجعل فرض خليم. أنا بلك أننا نظرنا الاستخلاف بيكون على كيف؟ على المعين. تخرف رباهات والسنة يكون على المعين. نوع استخلاف البشري اللي بتستخلف المرض أو للتقيام أو للصفل هذا أمر المعرض. والاستخلاف الثاني تشريف واختبار واجتحام نظر التغارب. أول السلطة قال بمسعود في قوله تعالى إني جائم في الأرض خليفة قال ألي خليفة مني يحكم عبادي بما آمره خليفة إيه مني يحكم عبادي بما آمره به وقال ابو عباس أي خليفة لمن سبقه من الخلق وليس خليفة لي شو بإبن الكلام يبسين عملا بسعود يقول خليفة مني يحكم بما أموه به وسيد عبد المعباس أهلاك خليفة للبشر مش خليفة لله عز وجل الرأي الثاني يا الذي عليه جماهير أهل العين الذي اختاره شيخ الإسلام بتيمين وهذا يخذ فرع عندما قيل ببقر صديق لله عين يا خليفة الله قال لا أنا خليفة رسول الله مش خليفة الله عز وجل أنا ورسول الله طيب السؤال الآن هل هناك تعارض بين القولين في الظاهر فيه لكن في الباطن لا, لا، يوجد بين الرايين في القضيه القولين تعارض يعني الله المشهود يقول خليفه تقول يحكم بما به وانفذ وينهى بما ويقصد يا الاستخلاف اللي بالمعنى الأول والمعنى الثاني والذي هو الاختبار احتبار من الأول فتحالي كالشريط من الأول عز وجهة ولما سيدنا عوامي عباس أقول ذا ده تخليفة بينين؟ يخرف بعضهم معه يستخليفة تانية وبيقصد الاستخلاف الأول في بعد يأتي في ذنبه ويستخدم عن شخص لعجزك أو لنقصك أو لعيبلا بهذا الأمر لذول مراد يبقى في العميحة لوجه التعالي بصر بيننا الخبرين المعنى خليفة أنه وتشريفه اختبار وتشريفهم منهم تبارك وتعالى فقط ليس اختبار معنا أنه هو حليفة بيموت مكانه بيقوم عن أنه هو قريب لا، تعال الله على سبيلنا عن ذلك هل أننا السؤال لماذا اختص الله آدم ليكون خليفة الله؟ هل ربنا اختبار هذا؟ ونحن نخفض الملائجة؟ وهو يخفف السماوات مساها والأرض بفضل نعم، نعم، نعم، نعم، هو الذي قابل الأمان فعرضنا الأماناته على السماوات والأرض والكبال فأبينا أن يحملناها واشفقنا منها وحملها الإنسان إبادل أخونا أيضاً أنها عرضت على الإنسان لكن كل المخلوقات هذه رفضت، لكن صارت له والذي قابل هذه الأمان الأمان يخد في العرض على صوت على هذه المخروقات له دلالتان عرض الأمان على صوت الأرض وعلى المخروقات له دلالتان الدلال هو يا إخوتي فلا أن هذه المخروقات عندما عرضت عليها الأمانة كانت لازم فعشان معكده غير خريفة غير حال لازم نولي نصة واحد لأنه في الاخرى في الله لا تستقيم الأمور الشرعي و الأمور الحياة إلا بهذا سمت ناس واحدة عندي اللي مش عايزين أي حال دركم سمت ناس كده معي. شوف عديد تهدي يمت ناس ها؟ ده الدين وضع الدنيا كل حاجة خلاص؟ طيب الآن يخبرنا كيف يتم تعيين الخليفه الذي سيحكم الناس بقولك ايه بساقوا دول ايه الانتخابات ما دلوقتي انا مدفع على المغور دي في الشرع كيف يتم تعيين الخليفه واقول لي تقول لي جيب لي دليل من الكتاب الاصلي اصل الانتخابات اقول لك مره الانتخابات دي الديمقراطية أخوانا هذه تسوي بين عمّة الأمة وأفاضلها يعني عارفوا عندها الشيخ الألباني عارفوا أن شباب صوت الشيخ الألباني صوت وأقل رجل وأفجر رجل فيه باشه رجل الزالي السارق للصف فانتجي صوت زيه زي الألباني فرق. من كده هم? والأخلى? اكس. نجمع على هو الاكس. لكن لا احنا بناقول الآية. الآية دي دلت بإجماع العلماء انه تنصيب خليفة. طب كيف أولى هذا خليفة بالشارة? اربعة يؤمنون اخوة. واحدة منها مش توجود. والجلد البكين موجودين. multim törl福 törl Deutschland törlös törl... törlös törlös mail أمراض. وبعد ذلك تولى عبد الرحمن بن عوف وسأل كبار صحابها ما سألت واحد إذا واختب إيه إلا واختب عثمان بن عفان. فتم تعيين فتم تعيين عثمان بن عفان رضي الله بعين. أهل الحال والعقدة دعوما مين يا هم, هم الشورة. الشورة اللي هي ضد الضمانقراطية الآن. الشورة فقدت تجمع مين؟ تجمع العلماء؟ العلماء الدين. العلماء والصالحين في كل أمر من أمور في السياسة يكون بس إيه؟ لا يتهم بفسق خلاص؟ رجل عسكر رجل الاتصاب رجل سياسة رجل كذب دروس المحرم يتهمين الشرور يقولوا من مين؟ من الصالحين لو وصل لأعلى رمضة العلم المتهم لا يمكن يدخل في مجلس الشرور الآن خلاص إخوة؟ دم كم حالة؟ ثلاثة يبغي حرر بعض الأخذ منه يتغلب بنفسه على الذي قد له بالسيف والسلطان يعمل اتلال شوف مع أن هذا غامل يغيره في الشرق ممنوع لكن عمل وتملك بالقوة يعمل إيه؟ يشيله بالقوة؟ لا يقوله خلاص نقيد له بالإيه؟ نقيد مع أن هذا الأمر ليس صحيح انا ضربك المثال. زي مثلا ايام مثلا احسلمة قولوا لا فلنا مش هتنفع اخوك. طيب دلوقتي المجلس من انتقالك كان له الحكم نعمل ايه؟ دوده خلاص ترتضي بيه. ترتضي بهم. فوقاتل معه لما تسخده قتال فتنة لا مشارك بهم. القتال دي نحن مهورد القاتل الكفار. لكن لما يكون قتال مسلم ومسلم داري دار وزي في الصحابة قتلوا عن قتال ايه؟ عن قتال الفتنة. يبقى أخواننا هذا الأمر ورسالة نقول لك أمر إيه؟ الدين يا فيه صوابت الدين فيه صوابت لا تغيرتش مش قبل خمسة وعشرين وبعد خمسة وعشرين لا كذلك ما احنا قلنا بقبل الأحداث للا يجوز خروج لوجه واحد تاني ظهر يعني قلت هيا الأحداث يا خلنا هذا دين للا تباره وتعب. مهما كان هذا الهدى. بيخدت فيه ومؤن عن فيه. في الشرع وذلك أهولتنامه. والله العظيم يا إخوة. السعادة كل السعادة في دين الله عز وجهه. وما وجب ناس على وجه الأرض خالفوا الشرع. إلا وكان الفساد والشرع. شوف إلا وكان الفساد والشرع. يعني أنا بدأت الأحكاة. يا أخوان الله المظاهرات هذه لا تجد في شرع الحرار. لأي سبب؟ ليه؟ أنا أخواني العلماء كده. يعني أخواني ما كانش فيه شرق وفسب عن عهد الصحابة والتابعين وال... وال... و... و... ومن بعدها. و... كان, في فيه فيه كان فيه شرق وفسب. ما كانش فيه ظلم كان فيه ظلم. ليه أخواني ما عملوش كده؟ ما عندي مقتضر موجود. ما عندي مقتضر موجود. تشوف مثلا فتاوة الشيئة أربان. أخواني يا أخلق ده أن كل الهلماء بيتمسقوا به. يعني واحد ربنا درست على الشيخ الشيخ هذا الشيخ زكاه الشيخ هذا الشيخ العثماني قال شوف شوف يقول المتظاهرون على المحلات والسيارات وعلى الناس وابسد شغل ده كلامي الشيخ الشيخ الفوزي قال ديننا ليس للخوض دي بل دين الاضاقه ده بيخليني من اول ما حادثتيها شفت مظهر سلمية. انا اقول لك هو هو اصولك الحرار من غير سلمية. فين فين, فين السلمية فين, فين غير سلمية. قال لك مظاهرة قدام الصغار. انتهت باي? انتهت باي? انتهت ومش عارف بيت. اندخلوا على ال... بتاع اله اه وزارة وزارة التخليطة مش عقلت نفسك. ها? وزارة امي كيسة وحارة طيب. المصاح ليس أدمس مدمس فيه وأنتهي يا أخونا يعني قد يعني بردنا يسلم البلاد منها بالأمر يا أخونا خلبت البلاد لأفضل خلاص لا تعمل على, على مراتك ولا على ابنك ولا ويقولنا أي أمر خالف الشرق والله يتشاره. شرق شرق والله يا أخوه هل أكله شرق لك أنا أمر تستقيم أحوال بلادنا أزل بك تستقيم إذا كان يخوانا الناس، هل يجب علي إستمورية يجبوه عنه زي عصر شرف؟ زي عصر شرف كان بالإتماع على الدخل الشرعية، بتاعكم للدحليل، وده جارات المعاني، وكله كان موافع عليك، دراكي يقول ويه عليك؟ رابع أخي، إن جدر ده نجيلة إستمورية خمسة وخمسين في المية، هيبقى عن الدسر، طيب الخمسة ومعين، هايسكتوا؟ ولكل ما يحمل خرار حياتضعوك مدين التحريق، يتضعوك عن الاسريق، يتضعوك عن الاسريق، يتضعوك عن الاسريق، يهضر ما دوصل أئمة المشايا في التعاني، اقتصب يا أخي، وقلت أنا أخوانك عمليكم ظهرنا عن عملي اقتصاب، وهيعمل قد رابع خطبة الزمعة، خطبة الزمعة، يا أخي، لنت أقاط و... الفلوس، مش هل اشتغل؟ أولا هو... الأمر يعني بتاعشي دا... الفلوس، وهنا دي الساعة للغدة والله يكون مجرد مجرد الكلام حتى وإيه لم تفعل سمها سمها الغير في القناة يمكن الواحد يعني ينصر على الغير بالليل والزاعة وهذا كان عالم بلد ساحل أوكرانيا عالم تسع سنين لما يستطروا على ريس الوارية سنين لما يستطروا على ريس الوارية ليه يجلس الوارية والله أخذ الله شفته شفت بدا ده براسي بس ده من أخير الدويل. ده شكله كده احنا مش ملعين احنا الأمر يا أهوان، أهوان من مثلا عمل أي قرأة، قالوا لا يا احنا عنارصا بس حركة, حركة المروب مثلا مع الجماعة أخوانا بتععدوا بكل بساطة، ثاني يوم حتى تفعوا من كروسات حاملة كده ودهت بكل بكل رؤيت، هم؟ أغافني الشرح، طيب يا أخوانا احنا عزين نشيل مش عالقل اللي بتوعي المحلات اللي باتحنا لايش غلط ايه اوان الامر ماذا تستقيم? انا اقول اكو ماذا تستقيم احوال البلد? وازالت اخوانا اقول اخوانا اقول اخوانا اقول رئيس وايه اعتبقت الشرعة تستطيع. اول ما هي بيت اخل اعتبق الشريعة وصلنا انا اخدنا اولا بينا. قال لاب الله اخوانا مش ح... مش حنهدي من الطبور الاضريحة خليه. معين هذا لايه جوز. لليه جوز لازم يفتل. طيب سبناك وبرش قدورك بس إحنا عايزين أخواننا مفيش أفلاق ومسلسلة بس إلا هيحصل؟ فهو معا كون الوثان ما أبدأ بتحريف هاليال فالشاعة مريد استطرد رصان عشان مشيخه أختي الشيخه الشيخ نحن اتنهل عام فيها في أخواننا نزيل نحن أقول لك والله يا هو منهت واحد وطريقه واحد وكل كربية التربية عادت وستيبت علي من نزيل هو المسمه تتعلق امور دينية ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم احنا خدنا اصبر بينا وسوقنا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله ينصركم احنا خدنا نصره ربنا على رجاله امي خدنا بتقول البذى في التسوق والورق دي بيقول السيد بدهم هذه اذا تحل في البر والبحر اجاء تنصر فاحنا هو باب التربية. يتربى نفسك وتربى تربى يا ام. وزاك انك تجمع الامة في بوت الى عزوان دادا ربا. اللي بقى فانا خد كم سنة يا ربي الامة. تلات وعشرين سنة. تلاتع بربي الامة. علب الامة ربي. قولوا الله ده اخنا بسهل الميل الساحة. اخنا مانا بسهل ده. هاني بقى يكون انا معهم ضر النموة ده عرض عليه. شيء تقول تبني عليه. مش بتاعك. هذا ليس سنة. تعرف اخو عندما عندما الامه تتربع الاسلام عارف بيبقى آل واحد عمال يرفع راسه كده 1 واحد مليون واحد وده غلط اكثر واحنا بنتبع شيء اضطر لكن بدون تربيع على طبق الشريعه الدينيه ونزل الحكمه الى ما كان قبلا والجزائر هون الجزائر في الدول الاسلاميه ووصل الحكم باغلبيه ساحقه في في تركيا اخو الان لا تركيا الجسد انتهت خلفك 200 الف قطيع في السودان يا اخواننا مش اول الكترابي وحسب قسمه السودان ياخذنا رسومه افغانستان ياخذنا بن تربيه ما فيش في لا يوجد اللي تربيه الام واذا احنا بنعد هو ربنا قال وعد الله الذين آمن امنوا منكم وعدا حق فامنوا عند الصالحات احنا امنوا عند الصالحات لا يستخلف أنهم في الأرض كما استخلف الذين منهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي دي ارتضى لهم دينهم لهم إيه؟ ارتضى لهم ولذلك أخوان أقول لك على المساء إيه هو منهاج النبي في التغيير؟ منهاج جميع النبياء التغيير هو إيه؟ مفيش؟ كن فيكم الله وانتكوشكم يفعل اذا شيء. ثم دكوبوا خلافكم. علينا يا اخواننا. على المحاجة في الجربة. يعني زي ما ال ال الانبياء فعلوا? هتكون الخلافة. الانبياء عمل ايه? ده عمل الله يتبارك وتعالى. ما الانبياء اخدنا الانبياء? ال ال الاول مش هو دعوه يتبارك وتعالى وقالى ايه? اظلتك ماذا لاني? اصد بقدر انك برد الاخر مخ وشوش نبي الله موسى عليه السلام. ربنا معكم مين؟ في أخواننا واحد أصلا من موسى أصلا من فرعون؟ فيش؟ فيه ولا شيء أفضل من موسى عليه السلام؟ لا فيش. طب ربنا قال سيدنا موسى أمين ما عدت الرؤون؟ شهر به؟ هو في المدن ووهد في الناس ذهب إلى فرعون إنه قهر روحوا له نعم فقولا له اوكن لئن لئن لم يقمن دع استقرائك لعلّه يتذكر ويخش روحوا عنه حاجه كلام طيب طيب سيدنا موسى ما كلام في قرات كما امر الله تبارك وتعالى بام. يأخذنا وره معجستين العصر واليالي ما دخل عليكم معجستين عندي لك مرة تعالى ما زد الله استكبار يهما وبيت صرحة اللي علي أبو ورعس أسباب السببات فالطنع اليه يهل مصرين يراغون ومكادين قول اجمع الصحر خرج سنة مصرين اللي قولوهم ايه انا دخلكم مفيش فين عليكم ايه منوا اعتصامكم وعملوا اطراب جمعاً. فقال أنا أراد أخونا لأدرب بكل مؤسس. لنحن ندرب. ده تتعالى عارف أخونا بأسرار كم سنة بـ 42 سنة مدة حكم فرعاو. البولة تبارك وتعالى قد ماذا يفعلوا به؟ يلبحوا يا ابنها أمم الاستحلل يا سبحان ربنا في شكل مكتب. قلوك عليها لكم بإيه؟ لا. استعينوا بالله وصلهم. واصبروا إن الأرض لله يوريثها من يشاره من عباده والعقبة المتقين طب لقوله سيدنا قالوا اوذينا من قبل أن تأذيه فمن بعد ما جئ أمامه لنشأه قال عسى ربكم أن يهدك عدوكم ويستخلفكم كالأرض فلنقول ربكم الذي وهم فبقى أخوانا سيدنا موسى خبر الإسرائيل وعبر دفن الله ربنا ماذا فعل أهلك في العود الداخلين والشور والجيش؟ قلنوا ربنا أباته؟ طيب ماذا يا حسين النموسى والقص نصب نفسه وبأيسه ورينه؟ وهو أخوخ مثلا هارود يبقى وزيره؟ أخونا ده مش بتفاعل انبياء النبي جبل تربية الناس لتعليمهم للنساء روضوا عن نفسه. ومنعتي العزيزة. وما حسنك رفض ده كنبت ويسجد. عملية السيحة. قاعد يحرق يا صاحبي السيحة. يا أركابه. دي ما تقول التوحيد. يخط مملكة واحدة. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. لأن لم على خلاف منهاج النبوة. حيما قولك جابني برضو. حيث يحدث يتصلب على الناس. لأنها مكانة خلافة في على مهاج النبو، وتربيه للناس، وتعليمها. وذلك المسنبيين، يعني أنا سنبي سنك البلد وغيرت. والنحن نعلم الناس، نتربي الناس، نتعلم الناس على الإله عز وجل التباره وتعالى. هذا ليس نسنبيها لما سيضموش، الناس من الإله التباره وتعالى. ولا ترك أخوان. يعني أن كل آيان بيك ستبدي لك الأيام ويكون تجاهلًا. ويأتيك من أخبار كلنا كلهم اجتمعوا على تدرجه واحد لآمر معين لما يجي أسن سطر, سطر المزاعات لأن الأمر خلق ليس للأعز وجل لأنه مجي معاك الفرود كله على مرضات الله تبارك وتعالى يمجي لكن لذلك نقول هذا يعني باب الشرق كما قال ربنا تبارك وتعالى فأنا معذرة إلى ربكم بس نحن نعلم أن الله محاسن لم يبيد له كعل الله يامون من استمعون القولة في الهوان حسين حالك شاعة سؤال؟ باجد الشرق لفضل أقول أسفارة تعالى <تصفيق> بمضانك منطرن في الهوية نعم مرأة منكم منطرن في نعم <تصفيق> أم مدعي الصورة هذا هو منكر ولا مش منكر؟ يا أخي أنت أبلا قوله نحن نجولش سؤال كده نعم قولت الحساد والشرق لفضلتها مش منكر؟ نعم أبلا قول هذا نبقى في الهوية وهيه؟ إن لم يستطع إن لم يستطع بعد ذلك يمنى الإيمان المتقابة عبدالي خان الشيخ لسنة قال بالأمر المعروف اللي على قال لابد أن تكون عالماً بما تأمو به عالماً بما تنهى عنه رفيقاً بمن تأموه فليس قبل أن تكون في رفك طب انا لو امرتك ان تروح طلعت على مكتب صوفا ده سدبك في اداره وشرط اعمل ايه اسكت اسكت ممكن بقلب يبقى خليني انا اشرح واحد ساعه على الاقل قلنا بننتقل ده انا هعمل سكرسي خبق من دي وقلنا انا قدرت اغير بيدي ولا لسه هقول لك اهو قلت لي واحد ادبر في الشارع اشتمونكا في خرافه ده ممكن اغير ضد غير بيتك سيكرة مكان شدها يشعرها فإن كان يكون أروح أروح طيب ينفع أروح أكلمها ممكن لو أولا أميسي إذا حضرتك بكل آدم ونزلني يبهدني بالشاهد ووالوالدة بيعكسني على كل شيء أحيث يضرب فيه ووالت أولا معرفة أن أقولك لا، أمكر بخلبي أمكر بغني أنا أنا أم ألم أمكر إما أنا أمضى لكي ليس سلطتي بس نعم ستفق. والله يا اخي والله اخ ما ما هذا شدوت عاد تعرفوا امي اللي سوني ماذا قال قال 60 عام فاعاد الظالم المشوم ولا فوق ساعه ولا فوق ساعه ما ترى هي قلنا نقفل مين يا اخوان من مين يا ومضطيب وخاء في الحال البلد. ماذا يا اخوان مش مستقل? وما اعرض على الهو في الفرنة في فنطنة كافة. ما اكثر من اكثر من نعمة ده. كل يوم انت قلع كل يجوم عرب وصل يا ربي اللي اخسر بوكرا. مش عارف انت ماذا يقع في في, في الامور او البلد. وبعدين انت شو الان يا اخوان ماذا مثلا اجلنا في شهر. لا بدك الاول. يا اه. يا على رسولي. اصلا. يعني عادي البرحية من الواقع. اصلا مش عايزة يعني اصليك. نعم. ان انا اولا انا نحب اه نظام فتاة مالله. نعم مش باقر. مش باقر. عا برضو مفاح. ممكن يقولك كده. ما عادفل اي شداء. اقول لك دي لنا. اه والله. دعنا اقول ان انهم سبق شرق. ولكن كما قلنا بداية الحداثة ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشرق. ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين هو شرط الشرين هو شرط. لكن الأشر منه يهوانا؟ كنت بلد بقيمة مصر للغدرة بطور رئيساً. أحنا كنت أولاً انسترعاً. الأحداث التي جلست خبارة ومشهد تلك أولاً التي ستقعها. فأخونا إحنا بلا كلنا. إحنا مقول لشهباه لا يمكننا. ولا عمر الأوضاهي أخواني. وضاهي لا طلب نفسك. ولا بخاني. ولا.. والتعرف يعني كبير.. أنا أو كبير ما أنت تروح تبقى كده ايه؟ يعني الناس ملاحة بينك لا الصفية تسعى لك ولا قلاك وطروح المسجد المنور ولا مسجد الفاتحة ولا تروح السيدة ولا تروح تروح وفروسك يهو ومنصك وتميه والله لا نقضي أصلاً لا دمر ما سعينه ولا يمكن لأن الناسين يسعي لك لكن بس نقول أخواناً ايه؟ يعني إن يعرف وذلك إنهم نقول بداية أن حصل وخلص كده ك dəyərdir. Ərzi سنوات دولة واحدة دولة واحدة إلا حصر واركاب الصورة أو الحاجة سنوات بسنوات تجد المصري كان يساوي ستة دولار لكن قالك فروق الله محمد الداخل ستة دولار ثلاثة فعال سنوات خمسين شك أفعال دولار كان, كان حول ست ستة, ستة, أنا بقى ستة أو خمس ستة أو خمس ستة دولار أو خمس دولار <تصفيق> كانت نصر تخضي خلاه بلد زراعية من الدرجة تأولى الإخبار <تصفيق> شاركه مع عبد النصر ودع عبد النصر ماذا حالة بعد ما استدبلوا الأمر؟ أول ما تصدّتها قبلها وما يسبحها مرة تانية قلنا يعني الأمر الإنسان يسنّيها يتبوه ويعني ويأتي بفهم ولم قلنا كان يقول لقد صورة في العالم تعقبها خلاه في بلد سيبك من مصر 54 ولا 55 ولا هل في اي بلد واعقبها خطا في التاريخ القديم الذي حدث صحق قدمنا الشيء نعم صحق قدمنا نرجع الى بغداد نرجع الى بغداد على ونعلم ان انه قريب الى رفع قمه الا من خلت بيوتي لا عزاء دعوه التربيه خطب الناس عايز يكون بامر ديني ما ينفعش واحد على العالم في ساعه الهادي اشهد الله ال ال ديس قال الله بحمك اشهد وليله الناس استغفركم والسلام عليكم ورحمه